كافي يا خوي يا خوي تتكرم يا الغالي وتسمح كافي يا خوي يا خوي كفي يا خوي كافي يا خوي يا خوي لا تهجر احبابك وتجراح يا خوي يا خوي كافي يا خوي يا خوي تتكرم كافي يا خوي يا خوي لا تهجر احبابك وتجراح لا غديت اليوم تشكي تشكي عنك يا اخي والدروب الزفت خطاك يا لا غديت اليوم تشكي تشكي عناك يا اخي والدروب الزفت تاهت خطاك صاير تعذب كفي يا وانت يا اللي تكبر كافي يا خوي يا خوي وانت ياللي تكبر كافي يا خوي يا خوي كم نصحتك كم دعيتك كم نصحتك كافي يا كم دعيتك كافي يا خوي يا لو تسمع رفيقك كفي كفي كفي يا خوي يا خوي يا كفي يا اخوي كفي يا كفي يا اخوي ترسم اوهامك وترضي يا يا يا يا تحرمني كافي يا خوي كافي يا خوي ترسم موهامك وترضي غرورك كافي يا خوي كافي يا خوي كافي يا خوي يا خوي تحرمني بسمة حضورك خوي يا خوي كفي يا كفي يا كفي يا لا يغرونك غيرك غيرك في هواك ما تلاقي بالمحبة بالمحبة غلاك لا يغرونك غيرك غيرك في هواك ما تلاقي بالمحبة بالمحبه غلط يا صو يا وين تلقى الله يا صو يا باب كيف تلقى وين تلقى الله يا يا باب كيف تلقى يا عشت غاوي غاوي كافي يا خوي يا خوي لضاع طريقك كافي كافي كافي, كافي كافي كافي يا خوي يا خوي يا اخوي يا اخوي تفهم الدنيا يا اخوي وتتعلم يا اخوي يا, خوي. يا خوي لا تبكي وتندم يا خوي يا خوي. تفهم الدنيا يا اخوي وتتعلم يا, خوي يا خوي. كافي يا خوي يا خوي قبل لا تبكي وتندم. يا خوي يا خوي يا علي للرحمة تلقى ما تلقى دواك يا خوي يروح العمر ما يشفع ما يشفع بك يا خوي يا علي للرحمة ما تلجا يا خوي يروح العمر ما يشفع ما يشفع بك يا خوي يا خوي رجع حسابك ورجع يا خوي وان دم ما عاد ينفع يا خوي ياخوي راجع حسابك ورجع ياخوي ياخوي وان دم ما عاد ينفع ياخوي ياخوي خاف ربك وين قلبك خاف ربك وين قلبك كافي ياخوي ياخوي أحزانك وضيقك كافي كافي كافي ياخوي ياخوي